حديثك أفرتني الله بإياه عن آنس من المالك آنس من المالك يا ترميديك ورية رضي الله عنه قال آنس من المالك أخيري سمعت رسول الله رسولك إله إياه نقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه قال الله ألا أخيري وحديث القصي مركز قال الله ألا أخيري تعالى الله سرعي ابن آدم إن آدم Innaka aiga naadada aii inta dituugado wererejoii oo aad ireejredo oo fartu laka waa kudhaanfaa a maqaana minka xaqaaga waxhi ka haaday we ubeari me eba yiri. Itaas maccneeddu fiqaadaas waxa we iraayda wya dibnu aada intaad ituugado oo aad ireejdu oo diada tumadaala wa waqalla wixii ka hada wax ku dhaafa umana aadan yeleeyo dambiga ma waanyumso aqii wari fasu fadliga ilaahi futu sayda ayu dambig sikas tu bura ugu waynaado hada ilaahi u calaasho kasan laydo ilaahi isku dibto toobada shuruudadii la timaan do khalas ilaahi wax ku dhaafa shirki wixii ka hooseeyo wux dambiye oo ha fiqaf ku ka toobad keenan alla u dhaafin miju ama ku fiha hado waq ka hooseeyay diig muslim zinow dhamaan ha wax la isku qabto oo qilaaf ka jiro waxan ka ogaahay wa diiga muslim diiga muslim ka ulama gabad ayaa waxa leh toobad male kof kof muslimed dib toobad male kof muumin ilaah isjuudaa halkaas ku dhaxto male ah abdullah ibn abbas ka soo gantaay ah ha laakin jumhuurtu way ku qilaafay oo marka ala kul hal ayu damb qofka ka toobad keeno ilaahi wa ila toobada wa ka aqbalaya laakiin marka ala u go'e kene la hatano ina dirijtoona wan qusan waxa rafiiri ma dadowtii inta ay toogeydo wii dirijtooni oo dadii dirijeydo damb ay doosleba ilaahi wa ka aqbala ilaahi ka yeele weena يا ابن آدم إن آدم وإلهي لو بلقت هدى يجرته ذنوبك دم بيالك عنانا السماء سمد ضرورتين ذنوبك الله حدير انت لغرر سيئ أي ضرورتك جارت قلت انت لغرر سيئ ثم استغفرتني قلت لك دم بدافت دلبت غفرت لك وكود دم بدافع آآ فيري قلت لك حدير لغرر سيئ ذنوبك الله إله أي جارتو وصحاب وقول قولك لغوك وليك ولي ما عمل لك من السماء كورو مر كافير دا إركا ونعي كاقا مردو مركا هده لغرسيه إركا جارتو هده الهي دمي دا دافكات دلبتو وعوهيان الهي وفوردفا ونصيره قرانكو شهيه قول يا إلادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقمدوا من رحمة الله إن الله يقفلوا دنوبة جميع تيري أيضا آه أدومة لإذا حد قد بينا ها قوصننا أدومة لإذا حد قد بي دنوبة وعوهي إلهي دنوم توبن أي وضعفا آيات دعا سمع إلهي شيئا دنوم توبن ليس ميرا أو حبلات صميد أبو قير من إله وقير ما ليس إله هذا أي دم بك صوت عبعي إلهي هو يناقب غفران كيسا كوي هذا الثلاثة يا الله آيات دعا سمعك بحا إلهي كل عدية دنوم توبن إلهي وضعفا لكن آياتك الإلهي وقير شيئا دنوم تقبله سنده في نونة إن الله الله يقصره أن يشرك به إله مرتنا بمتعف ويقفل ما دون ذلك لمن يشع وهو ينويحي شركي كهوصيه كييرنا قف كود دونه أي وضافا كود دونه وإعطابه آيات أساسي وكالقاب في سورة النساء سورة زمرنا إن الله يقفل ذنوبة جميعا حلوة شبعنا الله من عنده جواب تاكت جوابا هيا haa keenid wax ka damay ka hadlayaa ayaa kale haa alay barfiinka caasaa aduun chaqiye sidaas weey ayada suratul zumar waxay sheegay qofkii toobad keen qofkii toobad keenay ilaahi wuu dhaafaa ha adduunka shirkalaba uu dhaafmo ha sidaa kale laagu dhaafin shirki haddaba la xabaran koobkeeyay aayadan wax weyn in la yahay in la yahay dhammaan lemaan taabay kaafir inuu kaseer tafsiirti safiiriy suurad marka waa sida salaamada ay u saalsa lagu jecina aayada le shirkii wixii ka hoosee ay alla qof u doonaa u dhaafaa ku doonaa uma dhaafayo laakin shirkiga cidna uma dhaafo waa qofkan toobateen haduu san toobakeenina آياتاً بحيداً وحوين قول يا إلدى الذين أصرفوا على أفص الله تقنضوا من رحمة الله إن الله يقصر الدنوبة كميعاً وحوين لمن طابل شرك يوحي, يوحي كوين با إلهي وعودا فاقفك الطوامة كام سأسوي الحديث القوسيقى نفيري يا ابن آدم إنا آدمو لو بلقى هدى يجارته دنوبك الدنبي يالكاك عنانا السماء السماء الضرورة ثم استقفرتني موجودة kaddina aad wax weeyan debdaas igal dalbato waafartu la kawku dhaafa kala qaad malib waxa ka soo qofka toobad keenay hadis kana ku barad qofka toobad keenay dhana waloo dhaafa laakin qofkan toobad keenay wala kala qaadaa dilubta shirki iyo kufri ma dhay kartan loo dhaafa waa haqiiqo inaan loo dhaafan loo adabe wee kayarna هذا دوران اله هو بافا هذا دوران انت عذابه ودنبك اسقدر كيسيوك على عذابه كذب كنت ندقيني مربع دنبك شيركي كييري مشيادة قال له كيشيلا وقف كان توبتكي يا ابن آدم إنا آدانو فيري حديث كان آدت شرحه وعده فيورة وقتك تورس في يعني واكاسا يا ابن آدم إنا آدانو إنك أبيغا لو أتيتني حطات إعتماده بقراب الأرض بقراب إيا بضم القاف وكسرها لبدا بوا لغضب دي إن قاف كالهوس إيا إلا قدو وإلا بلقو ضمها نعنسا إلا قدو قراب ليداد إنك لو أتيتني هذا الاتماد بقراب الأرض نلوك مبغيس وحكو دو نلوك وحكو خطايا أدن بيال ثم اللقيت نعطي لقلان أطلق مطل نعطي مطل نعطي لا tur shirkubi hala aadan ila waraajin shay shay laakin shirkii kuma tigo fiiri shirkii xumaantiis insha Allah uu saaray shirkii kuma tiri dumta kumka mugis wax ku dawo dunuuba halata shirkii kuma tiyo shirkii waa isticmaalay toonida ku dhigta goosaha isku gugeeyda waadna la ataytu ka waxan ku wa imaanahu ilaahiiri biqurabiha dumka mugis wax ku dooma qasirta oo dambina fatan laga toobad keenumaanta shirkiga qutsiida shirkiga qofka iska ilaaliyay faa'iidooyinka uu leeyahay qutsi oo shirkigiis ka ilaaliyay waxa uu gaarayga ila inuu ku dambilaaf tawxiika qiimayse qutsiida fadliga ilaahina qutsiida rawaahu tirmi da ya war ya rahimahu allah wa qala uhrimam tirmi da hadithu hasan wa hadithu hasan ah madah إلهي فضلك في إحسانك أي ماو غدما با إلهنا كما فانا مكنيه إلهي وينه سبحانه وتعالى شيخي قراء الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي إلهي جننه و قبال مريقه في سنها و خي عن غفرنا إلهي عفسك سر كو إلهي غ سبحانه وتعالى و خي عن الله سبحانه وتعالى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم بارك على النبي محمد